Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anh'ın kasidesi Bismillahirrahmanirrahim Cüd bilutfik ya ilahi men lehu zadun qalil. Müflisün bis sidkı ye'ti anda babik ya celil Zembuhu zembün azîmun fâgfiriz zembel azîm İnnehu şahsun qarîbun müznibun abdün zelil Minhu asyânun ve nisyanun ve sehvun ba'de sehvin منك إحسان وفضل بعد إعذاء الجزيل. قال يا رب ذنوبي مثل رمل لا يعد. فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفحة الجميل. كيف حال يا إلهي ليس لي خير العمل؟ كيف حال يا إلهي ليس لي خير العمل؟ سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. عافيني من كل داء وقضي عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل قل نار أبردي يا رب في حقي كما قلت قلنا يا نار كوني أنت في حق الخليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل رب هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم اغضني ما في ضميري دلني خير الدليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا اذ انت قاضي والمنادي جبرائيل اين موسى اين عيسى اين يحيى اين نوح انت يا الصديق عاصي تب الى المولى الجليل